بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الطوطية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, فوزان المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان, فوزان المجلس الحادي عشر بعد المئة وفيه تفسير السور العصر والهمزة والفيل وقريش أعود بالله من الشيطان الرجيم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 ويل لكل همدة لمدة الذي جمع مالا وعددة يحسب أن ماله أخلدة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفقد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تضليل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِينَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من فِجِّينِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصٍ مَأْكُولٍ بسم الله الرحمن الرحيم بإيلاث قريث إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله جل وعلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السوره العظيمه على اختصارها ووجازة الفاظها وبلاغتها فيها كفايه لمن تاملها وعمل بها وكل يحفظها الصغير والكبير والعام والمتعلم و كل يحفظها فقوله سبحانه والعصر هو القسم والعصر هو الوقت الليل والنهار هذا هو العصر العصر والدهر والزمان كلهم يعني واحد الليل والنهار أقسم به سبحانه وهو يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى ولا يقسم إلا بشيء له أهمية ليلفت الأنظار إليه فالعصر له أهمية عظيمة لأنه وقت العمل زمان العمل زمان العمل الصالح والعمل السيء ايضا كله يقع في هذا العصر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد أن يذكر او اراد شكورا فرصه لمن وفقه الله واستغل هذا العصر وهذا الزمان الذي يعيشه استغله فيما ينفعه في دينه ودنياه، وأما من ضيعه فإنه خاسر خسارة لا تجبر من ضيع دهره وعمره حياته. اللهو واللعب والغفله او بالاشتغال بالدنيا وانصراف عن الاخره هو خاسر مهما كان من الافراد والدول وكل احد ان الانسان الانسان عام للملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء والاحرار والعبيد والاناث كل انسان فهو خاسر فجواب القسم قوله جل وعلا ان الانسان لفي خسر هذا جواب القسم وهذا يشمل كل انسان الا من اتصف باربع هذه الصفات المذكوره الا الذين امنوا امنوا بالله عز وجل واما الذين كفروا واشركوا فهؤلاء باقون في الخسار لا ينجون منه الا الذين امنوا امنوا بالله ربا وإلها وبأسمائه وصفاته عبدوه حق عبادته ولهذا قال وعملوا الصالحات ما يكفي الإيمان بدون عمل كما أنه لا يكفي العمل بدون إيمان لا بد من الاثنين الإيمان والعمل الإيمان والعمل ولهذا قال ولهذا قال العلماء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه هذا مذهب السنة والجماعة أن الإيمان داخل في حقيقة أن العمل داخل في حقيقة الإيمان أن العمل داخل في حقيقة الإيمان فلا ينفع إيمان بدون عمل ولا ينفع عمل بدون إيمان وإذا كان العمل داخلا في حقيقة الإيمان وتعريفه فكيف عطفه على الايمان على الإيمان إذا كان العمل داخلا في حقيبة الإيمان وتعريفه فما وجه عطفه على الإيمان مع أن المعروف أن العطف يقتضي المغايرة الجواب عن هذا أنه عطفه لأهمية هو داخل في الإيمان ولكن عطفه على الإيمان لأهميته فيكون ذكره مرة مرة داخلا في الإيمان ومره مفردا لأهميته وتأكيده كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لماذا عطف الصلاة الوسطى وهي العصر عطفها على الصلوات مع أنها داخلة فيها حافظ على الصلوات يشمل صلاة العصر لماذا عطفها لأهميتها عطفها لأهميتها والتنبيه عليها لينفض لها وكما قال تعالى ان كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال جبريل وميكال داخلان الملائكه كان عدوا لله وملائكته يدخل جبريل وميكال عليهما السلام لماذا عطف جبريل وميكال لان جبريل وميكال هما افضل الملائكه ولأن جبريل جاء بالوحي الذي به حياة القلوب وميكال موكل بالقطر الذي هو حياة الأرض الذي هو حياة الأرض بعد موتها فهذا موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام الذي به حياة القلوب وميكال موكل بالقطر وهو الذي تحيا به الأرض بعد موتها فعطفهما على الملائكة لفضلهما ومكانتهما وميزتهما على الملائكة كذلك كذلك العمل عطفه على الإيمان لأهميته ومكانته في الإيمان لا أن العمل شيء غير الإيمان هذا لا يقوله إلا المرجع الظلال فالعمل هو داخل في الإيمان عند أهل السنة والجماعة بإجماع أهل السنة والجماعة وخل في ذلك المرجع فلا إيمان بدون عمل والإيمان بضع وسبعون شعبة هو الإيمان شيء واحد هو التصديق فقط كما يقولون الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الإيمان. فهذا الحديث جمع أن الإيمان قول وعمل معتقات قول علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقه هذا عمل هذا عمل والحياء هذا من أعمال القلب الحياة من أعمال القلب شعبة من الإيمان وكذلك في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون جهاد عمل وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا هذه أعمال هذه أعمال والله جل وعلا قال إنما المؤمنون هذا حصر فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال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 راعون، والذين هم على فروجهم يحافظون. هذه كلها أعمال داخله في الإيمان. إن قد أفلح المؤمنون الذين هم إلى آخره. الإيمان ليس مجرد اعتقاد القلب. هذا قول المرسل. إيمان قول باللسان و. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا هو الايمان الصحيح الحقيقي وهنا يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات ما قال امنوا فقط والعمل الصالحات وتواصوا بالحق يوصي بعضهم بعضا بالحق يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويدعون إلى الله فليس الإنسان مقتصرا على نفسه يقول أنا إذا صلحت أنا ما علي من الناس؟ أنا ما علي إلا من نفسي؟ لا عليك واجب نحو إخوانك عليك واجب الدعوة إلى الله عليك واجب الأمر بالمعروف نهي عن المنكر عليك بالتعليم تعليم العلم النافع واجب عليك لا تقتصر على نفسك تواصل بالحق ولما كان هذا يحتاج الى صبر هذا يحتاج الى صبر تواصل بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله والجهاد في سبيل الله يحتاج الى صبر قال وتواصوا بالصبر تواصوا بالصبر هذا هذا هو الايمان فلا ينجو من هذا الخسار الا من اتصف بهذه الصفات الاربع امنوا هذه واحده وعملوا الصالحات هذه الثانيه تواصلوا بالحق هذه الثالثة تواصلوا بالصبر هذه الرابعة ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة مختصرة طبعت مع اول ثلاثة رسوم. اعلم اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهم الأولى العلم الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى به من هذه السورة من هذه السورة ثم ساق هذه السورة قال تعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق وتواصوا بالصبر وليهمية هذه السورة العظيمة كان الصحابة إذا أرادوا أن يتفرقوا إذا كانوا مجتمعين في طريق أو في مجلس وأرادوا أن يتفرقوا يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر ثم يتفرقون. أهميتها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفته. حج هذه حجة على العباد أنه لا نجاة من الخسار إلا بالاتصاف بهذه الأربع السنة وهذه تشمل الدين كله على اختصارها ووجازتها وكل يحفظها لكن هل كل يتدبرها ويعمل بها نرجو ذلك والسوره الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همجه لمجه ويل فبنكره والمعروف عند النحويين ان النكره لا يجوز الابتداء بها الا بشروط قال ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تهدك عند زيد النمره وهل فتن فيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا فاذا أفادت جاز الابتداء بها فكيف ابتدى بها هنا ويل قال لي أنه دعاء سوغ لابتداء بها أنها دعاء ويل هذا دعاء من الله دعاء من الله والويل هو العذاب الشديد يتوعد به من ذكر في هذه السورة ويل لكل همزة لومزة همزة لومزة صفتان قبيحتان الهمز واللمز الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول ولا تلمزوا انفسكم ومنهم الذين يلمزون النبي ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات تكلمون بحق الرسول صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات هين نعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يستطعون ما همهم إلا أنفسهم هذول المنافقون بالله ما همهم إلا أنفسهم إن اعطوا ربوا وان لم يعطوا سخطوا فالهمز همجه همجه لمجه فالهمز يكون بالفعل واللمس يكون بالقول, بالقول فمن اتصف بهاتين الصفتين او احداهما فهو متوعد بهذا الويل الذي يلمز الصدريه الذي الذي يهمز الناس بيده ولسانه وشفته وعينه محتقارا لهم والذي يتكلم فيهم ويعيبهم بلسانه هل متوعد بالويل وهو عذاب أواد في جهنم وعياده بالله فالمسلم لا يلمز لا يكون همازا ولا لمازا يتنزه عن هاتين الصفتين القبيحتين ويل لكل همزه لمزه هذه صيغة مبالغة همزه لمزه صيغة مبالغة يعني ما هم إلا الهمز واللمز هذا الشغلة مع الناس ثم الصفة السائدة الذي جمع مالا وعدد ما هم إلا جمع الدنيا وحسابها أو زاد أو ما نقص ماهمه ما إلا الدنيا وحساب الدنيا أما الآخرة فهو غافل عنها جمع مالا مفروض أن الإنسان ما يجمع المال مجرد جامع خزن يجمع المال لينفقه لي في سبيل الله يتصدق ليزكي لينفق على نفسه على من يلزمه معونته المال ما هو للخزن المال للإنفاق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنفقوا مما رزقناكم في ايات كثيرة يأمر الله بالإنفاق أما ما أهمه إلا يخزن المال يكدسه في ولا ينفع منه أحد فهذا متوعد بالويل والعياذ بالله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله اخلده يظن هذا المال أنه سيخلده في النعيم في الجنة وفي السرور أن ماله أخلده ما ينفعك المال إلا إذا ما ينفعك المال إلا إذا استعملته في طاعة الله نفعك نفعك تصير لك نفع في الدنيا وأجر في الآخرة هذا هو المال النافع ونعم المال الصالح للرجل الصالح كما في الحديث ليس هذا ذما مجرد جمع المال من وجوهه الصحيحة، لكن الجمع الذي لا ينفق من هذا هو المذمُّ. جمع فأوعى، جمع المال فأوعى يعني أوكاه ولا يخرج منه شيء. إن الإنسان خلق حلوع إلى مسه الشر جزوع وإلى مسه الخير إن كلا إنها لظى تدعو من أذبره. وتولى وجمع فأوعى جمع المال فأوعى عليه بالأوقيه والأرصدة ولا ينفق منه شيئا فالجمع الذي لا ينفق منه هذا هو المذموم اما الجمع الذي ينفق منه هذا محمود والانسان منهي عن اضاعه المال ومنهي عن التبذير المال يحفظ مال يجمع لكن لا يقتصر على جمعه فقط ما ينفعه شيء بل يضره ذلك الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله وخلده كلا هذا نفي زجر هذا نفي وزجر في هذه الكلمة لينبذن في الحطمة واللام موطئ أهل القسم أي والله لا لينبذن ينبذن يعني يطرحن في الحطمه الحطمه ماهي النار ما ينفع ماله الذي جمع ماله وعدده اهذا لينبذن في الحطمه يوم القيامه يطرحن في النار والحطمه من اسماء النار والعياذ بالله جهنم والسعير والحطمه والقارعه لها لها اسماء كثيره لين في الفطنه ثم فسرها قال وما ادراك ما الفطنه هذا تفخيم لشانها تهويل من امرها فسرها بقوله نار الله الموقدة هذه الفطنه نار الله الموقده واضافها الى نفسه أضافها إلى نفسه ما هي بنار زيد ولا عمر تطفى وتزول لا نار الله الله هو الذي خلقها وهو الذي يمدها ويوقدها توقدها الملائكة خزنت جهنم بأمر الله عز وجل نار الله موقدة صفتان نار الله هل يقدر احد ان يكفئ نر... نار الله لا احد يقدر ان يكفيه لو جبت اطفاءات الدنيا كلها من اولها الى آخرها ما ما خفت لانها نار الله سبحانه وتعالى اما لو كانت نارا لفلان او لفلان امكن اطفاؤها بسهوله نار الله الموقدة توقدها الخزان والعياذ بالله وقودها الناس والحجاره الناس جثث الكفار والحجارة حجارة من كبريت العياذ بالله أشد اشتعالا نار الله الموقف التي تطالع على الآفدة يصل حرها إلى القلوب عد الجلد فقط مثل نار الدنيا تلسعتنا الجلد لا هذه تطلع على القلب والعياذ بالله يجد حرا في قلبه يحترق قلبه لكنه لا يموت ما يموت يصل العذاب ولا يموت لا يموت فيها ولا يحيا لو تجدع واحد النار الدنيا مات على طول وهي نار الدنيا جزء من سبعين جزء من نار جهنم لو تلقي فيها لحظة مات على طول. اما نار الاخره ما يموت ما يموت فيها لاجل ان يتمدد عذابه فيها سال الله العافيه ولو يموت استراح يتمنون الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب يا مالك خازن جهنم ليقضي علينا رب اقضي علينا بالموت حتى نستريح تمنون الموت من شدة ما هم فيه؟ قال إنكم ماكثون يجيبهم مالك إنكم ماكثون ما لكم حيلة ولا مخالب <تصفيق> التي تطلع على الأفلاه. طيب حصل لهم يفرون منا يطلعون يكسرون البيبان يطلعون يهسجون الدنيا يقتلون. الحرس أو يرشون الحرس يطلعونهم لا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا من ناحية ملائكة العذاب من ناحية أنها نار مغلقة مغلقة ما يمكن فكها إنها عليهم مؤصده يعني مغلقة مؤصده يعني مغلقة مبهمة ما فيها فتحات ولا ولا طيق يتنفسون منها ولا ما في إنها عليهم أي على هؤلاء مؤصدة أي مغلقة محتمة في عمد الممددة عمد من وراء الأغلاق عمد من الحديث من وراء الأغلاق ما لهم حيلة الفروج منها هذا كله الهمجة اللومجة الذي جمع مالا وعدده صلى الله العافظ وعيد شديد تتقطع منه القلوب لمن لمن استحضره وتأمله وتدبره وشاف الأسباب التي توجبه ليتجنبها وينفر منها ما يكفي انك تقرأ هذا وتقول أعوذ بالله ما يكفي تقول أعوذ بالله مع قولك أعوذ بالله تجنب تجنب الأسباب التي تورد هذه النار تجنبها ما يكفي للسعالة منها إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة وعيد شديد واما السورة التي بعدها وهي سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابا ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول تعرفون قصه الفيل منكوره في كتب التاريخ كتب التفاسير وذلك ان ابرهه ملك الحبشه وكان ملكا جبارا قويا نصرانياً نصراني وبنى كعبة عنده في اليمن ويحكم اليمن من قبل الحبشة يحكمها من قبل الحبشة بعدما قتل الحميريين الذين كانوا يملكون اليمن ملوك حمير اليمن قتلهم واستولى على اليمن صارت تحت ولاية أبره الحبشي وبنى كعبة يضاهي بها البيت العتيق يريد أن يصرف الناس عن البيت الذي هو شرف العرب وعز العرب أن يصرفهم إلى كعبته لما رأى أن الناس لا يقبلون هذا لا يقبلون كعبة أبره ولا يلتفتون إليها ويتعلقون ويذهبون إلى الكعبة المشرفة إلى بيت الله العتيق أراد أن يهدم الكعبة حتى ما يكون هناك إلا الكعبة التي بناها ف جمع جيشا عظيما لهدم الكعبة المشرفة جيشا عظيما قويا ومعه أثيال ثيلة يريد هدم الكعبة وجاء قاصدا إلى مكة من اليمن وكان لا يمر بحي من أحياء العرب إلا حطمه لا يقف في وجهه أحد ما يقف في وجهه أحد لقوته وجبروته وبطشه بطشه بطشه بطشه إلى أن وصل إلى مكة وصل إلى المغمس مكان في مكة وعسكر فيه بقوته وفيله العظيم والعرب <تصفيق> كلهم لجأوا إلى الجبال ما لهم حيلة هل أهل مكة والحاولهم لجأوا إلى الجبال ما لهم حيلة فيه أنهم يبقى إلا المباشر إنه مباشر هدم الكعبة بزعمه يعني فأخذ إبلا وجدها أخذ إبلا وجدها للعرب من أهل الجبال وفيها إبل ل لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عبد المطلب إليه فطلب منه أن يعطيه إبله طلب منه أن يعطيه إبله فقال أنت من أول أعز عندي من, من هذا هل حين جاي جاينا بأهد بيتا هو عزك وعز آبائك وتطلبني الإبل؟ هذه همتك قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه صارت كلمة عظيمة على الألسنة إلى الآن أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ثم أخذ الإبل وذهب يدعو الله عز وجل يتضرع إليه كما هو مذكور في السياره تبرع اليه ويدعوه فلما اراد الجبار هدم الكعبه والمباشره الفيل الذي معه برك ولم يتوجه الى الكعبه اذا اقاموه ووجهوه الى غير الكعبه هرول واذا وجهوه الى الكعبه برك حبسه الله عز وجل بينما هم كذلك إذ جاءتهم فرقان من الطير فرقان من الطير من جهة البحر طيرا أبابين أبابين يعني جماعات جماعة بعد جماعة مسلحة بالحجاره كل طائر معه ثلاثة احجار حجر في منقاره وحجران في رجليه فلما توسطت القوم حصبتهم فصارت الحجارة تدخل من دماغه وتخرج من دبره حتى أتت عليهم جميعا أتت عليهم جميعا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى وحمى بيته منهم هذه قصه الهه وفي هذه الصوره يذكرها الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا الم ترى الم ترى يا محمد يعني قد علمت الرؤيه هنا معناها العلم والا فالرسول ما حضر هذا العام ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ولد عام الفيل ما حضر هذه لكن قولها لم ترى يعني قد علمت رؤية العلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل انه خطاب لكل من يعقل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه ألم يجعل كيدهم في تضليل رياع كيدهم من اللي جاءوا الهول والهول اللي جاءوا صار خار ولا الضاع أمام بأس الله سبحانه وتعالى الله ما أنزل عليهم جنود ولا أنزل عليهم دبابات ولا أسلحة فتاكة أرسل عليهم طير طير صغار معها حجارة حجارة صغيرة قدر الحمص الواحده قدر الحمص صغيرة جدا لكنها من النار والعياذ بالله ما هي حجارة عادية، حجارة من النار، فألم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفتن؟ قالوا وهذه الحادثه هذه إر ص إرهاص الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا العام، فهذا إرهاص للبعثة النبوية. ألم ترى كيدا على ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم يعني قد الاستفهام هنا معناه التقرير. ألم يجعل يعني قد جعل قد جعل كيدهم في تضليل كيد عظيم قوة هائلة جعلها الله ضائعة لا قيمة لها. قابلها أي شيء قابلها صغير صغار ما قبلها مثلهم جنود وأسلحة والأماني. الله جل وعلا ولله جنود السماوات والأرض حتى البعوض من جنود الله سلطها البعوضه سلطها الله جل وعلا الجراثيم اللي يقولون المرض هذا هذا يسلطه الله يقتل الناس من جنود الله سبحانه وتعالى الله له جنود السماوات والأرض فلم يجعل كيدهم في ترجيل وارسل عليهم طيرا ما ارسل عليهم ملائكه ولا جنود اقوى منهم ولا اسلحه ارسل عليهم طيرا طيرا ابابيل جماعه متتابع جاءت من جهه البحر طيرا ابابيل ترميهم بحجاره حجاره من سجيل من النار والعياذ بالله ما هي حجاره عاديه ترميهم بحجاره من سجيل اي من النار مخماه من النار تجعلهم كعصف ماكولا جعلهم الله بعد هذه الحصب الذي اصابهم مثل التبن العصف هو التبن تبن الزرع تعرفون تبن الزرع القصب والورق ييبس ويصير تبن تدوسه الارز الورق هم صاروا مثل التبن وليها. روسهم شدخت وامعائهم اخترقت وصاروا مثل التبن المديوس تعرفون الدوس دوس الزرع صار من الأحداث هذي وصارت تبن وله تبن, أيضا تبن عادي تبن معقول تعصب معقول أكل. أكلت الدواب وراثته صار مثل الروث مثل الروث الدواب من التبن الذي أكلت وين القوة وين الشجاعة وين البأس والشدة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون فجعلهم كعصف مأكول هذه عبرة وعبرة وهذا كله لحماية البيت العتيق من أراد هذا البيت فإن الله ينتقم منه في كل ما على مدار التاريخ من أراده ولذلك سمي بالبيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابره من آيات الله إنه من عهد إبراهيم إلى الآن وإلى ما يشاء الله هو باقي رغم عداوة الكفار اختلاف الازمنه تعاقب الملوك والجبابره ما أحد نال هذا البيت بشو ولا من حوله من اهل الحرام ما نالهم بسوء وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى في السوره التي بعدها ويتابع اهلها لالاف قريش من هم اهل الحرام من هم الذين يتولون البيت قريش ولا لا قريش ذريه اسماعيل عليه السلام كريه اسماعيل قريش لالاف قريش لالاف اللام لام الجر والالاف مجرور والجر والمجرور متعلق بالسوره التي قبله السوره التي قبل سوره الفيل اي اهلكناهم اهلكناهم لاجل اي شيء لالاف قريش لألاف هذه القبيلة التي هي حول الحرم حول الكعبة وكانت تاج العرب ورايش هي تاج العرب بسبب إيش؟ بسبب أنها جيران البيت وأنهم يتولون أمور الحجاج في الجاهلية يتولون أمور الحجاج بالرفادة والسقايه يتولون أمور الحجاج. في قريش أي أهلكنا أصحاب الفيل لأجل قريش وإكرام هذه القبيلة التي هي سدنة بيت الله العفيق الذي نجاه الله من كيد هذا الجبار في رحلة الشتاء والصيف كانت عادة قريش أنهم لهم رحلتان تجاريتان لأن مكة ما فيها شيء واد غير ليزر ما فيها شيء هم يجلبون لها البضائع والتجارة من هنا وهناك وكانت لهم رحلتان تجاريتان رحلة في الشتاء إلى اليمن لأن فيه الدفء ورحلة في الصيف إلى الشام لأن فيه البرودة والجو طيب فيقول رأيش هذا شأنها تجيب البضائع ولها رحلتان في السنة رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وكانوا آمنين رحلاتهم تجي ولا تعرض لها أحد تجارتهم هذا من أجل البيت من أجل البيت العتيق وأيضا هذا مقدمة لبعثه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حول هذا البيت مقدمة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض هذا البيت العتيق. فل ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللي يعبدوا رب هذا البيت. شوف ما قال ليعبدوا هذا البيت؟ قال, قال يعبدوا رب هذا البيت. العبادة لله وأما البيت فهو مكان للعبادة مسجد مكان للعبادة وأما العبادة والمعبود فهو الله سبحانه وتعالى اللي يعبدوا رب هذا البيت الذي حماه الله وصانه من الجبابره وابقاه، وهو شرف قريش شرف العرب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفر لهم الأرزاق وايضا وأمنهم من الخوف من ارادهم بسوء فإن الله بسبب البيت سبب جوارهم للبيت وآمنهم من خوف والرزق والامن مقترنان كما أن الجوع والخوف مقترنان والعياذ بالله الأمن والرزق مقترنان أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف والجوع والخوف مقترنان وضرب الله مثلا قرية كانت يعني مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قوله تعالى يجبى إليه الثمراته كل شيء لأن الخليل تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات فالله جل وعلا وفر لهم الأمن ووفر لهم الرزق ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به وأخرجوه من مكة ماذا احل الله بهم؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مكمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت لأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه أخذهم العذاب وهم ظالمون فالنعم إذا لم تشكر إنها تنقلب إلى ضدها تنقلب إلى نقم والعياذ بالله ولم ينفعهم لما عصوا الرسول وكفروا به وأخرجوه لم ينفعهم أنهم جيران البيت بل أبدلهم الله بغيرهم وفتح, له وفتح لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وولاه عليها فصارت في قبضة المسلمين والحمد لله الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقول ربينة الله يقول قياسا على قراءة سورة خاص في خطبة الجمعة هل يجوز أن في خطبة الجمعة على سورة العصر لأنها سورة جامعة كافية الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد ما يقرأ في خطبة الجمعة من القرآن لم يحدد هذا ما ينقرأ بسورة قاف ما هو يقرأها كلها يقرأ منها في كل جمعة يقرأ منها أو من غيرها ما يناسب موضوع الخطبة ما يناسب موضوع الخطبة نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نقول عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام وإذا كان كذلك فتكون الصفات ثلاث قد ذكرها الله في سورة العصر وليست أربعة الإيمان واحدة والعمل اثنين والدعوة اليه ثلاث والصبر على الأداثين أربعة ليش نجعلها ثلاثة وهي أربعة في القرآن؟ في السورة نفسها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم خد لو حجة. أنزل ما أنزل ما من جهة العمل والشريعة لا يكفي في الاحتجاج عليهم يوم القيامة نعم والعمل يكون بالشرع المنزل المفصل في القرآن وفي السنة نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لنا الآن ان نقرا سوره العصر اذا اجتمعنا في مكان في مكان ما كما كان يفعل الصحابه نعم يقرؤنا في الاجتماع يقرؤنا عند التفرق تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر نعم الشيخ وفقكم الله يقول هل الحجاره التي في النار قد تكون ايضا من الاصنام لقوله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نعم نعم <تصفيق> تكون في النار أيضا مع أصحابها الذين عبدوها وتكون أيضا من غيرها نعم صديقة الشيخ وفقكم الله يقول حصل, حصل نقاش حفظك الله في مسألة أن الأصل في المسلم هو العدالة وأن هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء إلا أن البعض يخالف محتجا بقوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر وقوله سبحانه الإنسان, سبحانه الإنسان ما زال المسلم يقول إن الإنسان هذا الأصل فيه الإنسان أما المسلم فالأصل فيه العدالة نعم الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن حادثة الفيل أنها إرهاصات لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقولون لان لان الحبشه نصارى اهل كتاب وقريش وثنيون ولا شك ان اهل الكتاب احسن من الوثنيين فهم لم ينصروا الا بسبب بعثه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مقدمه لبعثته صلى الله عليه وسلم نعم يسأل حفظك الله عن, عن معنى كلمة إرهاصات مقدمات إرهاصات يعني مقدمات نعم فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول هل هناك سور أخرى بدايتها لها تعلق بخاتمه سوره قبلها كما بين الفيل وقريش الله أعلم <تصفيق> فضيلة الشيخ أفقكم الله هل يجوز أن يؤكل لحم الفيل لا الفيل من الخضائف لا يكلح مستخبث نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الهمز واللمز والاستهزاع من كبائر الذنوب التي تخرج صاحبها من الايمان قوله سبحانه قد كفرتم بعد ايمانكم هذه في المنافقين يا اخي اما المؤمن اذا صدع منه شيء فلا يخرج من الايمان لا يخرج من الايمان بسبب كبير من الذنوب دون الشرك لكن يضعف ايمانه ويقل الايمان لكنه ما يخرج نعم وليت الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه بين قوله سبحانه قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون وبين حديث ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم مع أن الآية في حق الكفار والحديث في حق أصحاب الكفار الاخره ذات أحوال يا أخي تار يكلمهم وتار لا يكلمهم القيامة لها أحوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النار موجودة الآن وكيف نرد على الذين يقولون إن وجودها الآن لا فائدة منه ما أحد يقول هذا الا اما جنديق إما واما جاهل مغرور ما يجوز الكلام ما يجوز الكلام ينفي شيء لا علم له به النار موجود اعدت للكافرين والجنه موجوده اعدت للمتقين ومعنى اعدت هذا فعل ماضي ما قال تعد قال اعدت ففعل فعل ماضي دل على انها موجوده ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان شده الحر من فيح جهنم وان شده البرد ايضا من فيح جهنم لان لها نفسان نفس في الشتاء وهو البرد ونفس في الصيف وهو الحر دل على أنها موجوده الميت اذا وضع في قبره وهو منافق يأتيه يفتح عليه بابا الى النار اذا قيل له من ربك وما دينك من نبيك فيقول لا أدري يفتح له باب إلى النار على أنها موجودة يأتيه من حرية وسمومها دل على أنها موجودة نعم فضيلة وش الشيخ وفقكم دخل بهذه وينفي ويثبت بدون دليل يدري عنه نعم فضيلة الشيخ الله يقول هل, هل كلمة ويل بمعنى واد في جهنم فسر بهذا وفسر بالعذاب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الاعمال شرط صحه ام شرط كمال لا بشرط شرط صحه ولا شرط كمال هذا كلام المرجع الاعمال من الايمان من حقيقه الايمان ليست شرطا هذا كلام المرجع اللي يقولون بالشرطيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت برنامجا يعرض في الإذاعة أن أن أبو خديجه بنت خويلد رضي الله عنها كان رافضا لزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم فقامت بخداعه وأسقطه خمرا ثم وافق على ذلك فهل هذه القصة التي ذكرت في الإذاعة صحيحة هذه خرافة. خرافة وشجرة وين وجدها الكلام فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءة الفاتحة في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه إذا قرأ الإمام يستمع له قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا في الصلاة لا ينزل في الصلاة صلاة الجهرية يقرأ في سكتات الإمام وأما في الصلاة السريه يقرأ على راحته أو إذا لم يسمع الإمام في الصلاة الجهرية لم يسمعه لبعده يقرأ أيضا أما أنه يقرأ والإمام يقرأ يحصل اشكال تشويش على نفسه وعلى الناس ولا يستفيد من القراءه نعم وفظيمة الشيخ وفطكم الله يقول قال الشيخ البهوتي رحمه الله في الرض المربع ومن طلق في قلبه لم يقع وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع قل مثلا رجل نوى بقلبه أن يطلق وقال في نفسه أنت طالق ولم يتكلم ولم يحرك لسانه هل هذا المثل حفظك الله ينطبق على قول المؤلف وهل يقع طلاقه في هذا المثال أو لا يقع لا يقع لا يقع إلا ما نطق به أو كتبه بقلم أما ما في قلبه فلا يقع به شيء عفيا لأمة الخطا والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تتكلم شوف ما لم تتكلم أو تعمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول القائل علي الحرام أي إذا لم أصدقه فانه يقول علي الحرام أي أعمل الحرام هذا الكلام صحيح هذه عادة عند الناس والحرام يحكم زوجته يحتمل الحرام الطعام يحكمل يفسر يفسر ماذا يريد بالحرام فإن كان يريد زوجته فهو ظهار إن كان يريد طعام أو لباس يصير يمين مكفرة ان صار ما نوى لا زوجته ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك يحمل على أنه يمين مكفرة نعم فضيلة الشيخ الله يقول حفظك الله يقول في دولتنا السائل يقول في دولتنا يوجد أحزاب وانتخابات فهل يجوز لنا أن نشارك لأجل اختيار الأصلح والأخف ضررا على ديننا؟ ليس هذا من الإسلام الإسلام ما في انتخابات الإسلام يختار الوالي <تصفيق> بذيعة أهل الحل والعقد من الرعية من العلماء وأصحاب المشورة في الدولة والبقية تبع لها بقية الناس تبع لأهل الحل والعقد هذا في الإسلام ما في انتخابات نعم هذا نظام غير إسلامي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للرجل ان يعطي زكاة ماله لابنته المتزوجه الفقيره هي وزوجها لا ثم يعطيها لابنته ولا لابنه ولا لذريته ولا لاولاد اولاده ولا لابائه وأبا ابائه لا يعطيها لفرعه ولا لاصله لانه يجب عليه ان ينفق عليهم اذا كانوا محتاجين يجب عليه ان ينفق عليهم ما يعطيهم الزكاه علشان يسلم من نفقتهم لا يجب عليهم فق عليهم نعم. وكذلك حفظك الله يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوان والأخوات إذا كانوا محتاجين ولهم أولاد يحجبونه عن الإرث منهم فلا بس نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل جاء أن من تعسر عليه أمر فقرأ قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله ما أعرف, ما أعرف نعم يقول وهل سمعتم حفظك الله أن الشيخ بن باز رحمه الله كان يكرر هذا لا نعم فضيلة الشيخ الله يقول ما حكم تعليق جلد الذئب لطرد الجن عوذ بالله هذا من اعتقاد الجاهلية مجيء بالذل أو شيء من جلده أو من أعضائه هذا من امور الجاهلية نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يصلي بين الأذان والاقامه بعض الناس يصلي بين الأذان والاقامه في صلاة الظهر والعصر أكثر من عشر ركعات ويقول إن بين كل أذانين صلاه فهل فعله صحيح أم أن الأفضل أن يقتصر على ما ورد في السنة من السنن الرواتب العصر ما لا راتب قبلها ولا بعدها يصلي ما تيسر له ورد الحديث من صلى أربعا قبل العصر من الله لأولئك في الجنة إذا صلى أربعا أو ركعتين أو زاد على اربع المجال مفتوح والحمد لله لو صلى من الاذان إلى الإقامة ما في بس زيادة خير نعم حفظك الله الاستمرار على عدد معين عشر ركعات باستمرار استمرار لا الا بدليل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل النظر من الصغائر التي تكفرها الصلوات الخمس والوضوء صيام عاشورا وعرفه نعم النظر معصيه اذا قصده صار معصيه وهو من الصغائر تكفر بالصلوات الخمس والجمعة المكفرة لا خضينة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا يفرق في الجمع بين الصلاتي الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب بالنسبة للمطر فلا يجمع في الظهر والعصر ما ورد هذا ما ورد الجمع بين الظهر والعصر وايضا الظهر والعصر الناس في أعمالهم يطلعون لعملهم خلاف المغرب والعشاء أنهم يكونون منتهين من اعمالهم ويحتاجون الى الدفء والى الكن في بيوتهم لانهما فرق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم أن الذي يختار الإمام اهل الحل والعقد يقول ما المراد باهل الحل والعقد هنا بينما قلنا العلماء والذين لهم راي في الدوله من من الأكابر وأهل الرأي والمسهورة نعم طبيعة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يقول أذكار الصباح والمساء وهو في المسجد ثم إذا انتهى منها نفث بيديه ثم مسح بهما جسده فهل هذا فعل مشروع؟ هذا عند النوم الذي ورد انه عند النوم أما في غير النوم ما أعرف انه ورد نعم فقيلت الشيخ وفقكم الله يقول هل بول الطفل نجس وهل اذا جلس على السجاده التي اصلي عليها انا وعليه بول او لمس جسدي هذا الطفل وفيه بول فهل اقطع الصلاه وهل اغسل المكان الذي اصابه ذلك الطفل ان كان بنت وجاريه فهو مثل بول الكبير يغسل مثل غسل بول الكبير ثلاث مرات أو سبع مرات حتى يسود أما إن كان ذكرا ولم يأكل الطعام مقتصر على الرضاع فهذا يكفي رشه بالماء نضحه بالماء نجاسة مخففة هذا بالنسبة للطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام يرش بالماء أو ينضح بالماء ويكفي هذا وقيت السؤال يقول هل اغسل السجاده التي ان كان النجاسه رقبه فانها تنجس ما لامسته وان كانت النجاسه يابسه فلا تضر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز القسم بقولنا ورب المصحف ما ورد هذا ما ورد هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله رجل طلق امراته ثم تزوج باخرى فهل اولاد الزوجه الجديده محارم لزوجته المطلقه ولامها محارم لزوجته المطلقه اما امها ما لهم بها صلاه نعم امها بالنسبه للزوج الذي طلق بالنسبه للمطلق تبقى محرما طول الحياه وأما بالنسبة لأولاده ليس لهم علاقة بهذا وليسوا محارم لها إنما هم محارم لزوجته المطلقة فقط لا مفضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يريد أن يضحي هل يمسك هل يمسك عن قص الشعر وتقليم الاظافر ليلة اليوم الأول من العشر أن بعد طلوع الفجر منك إذا دخلت العشر في الحديث إذا دخلت العشر والدخول العشر برؤية الهلال لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنا إخوة في شقق متفرقة ولكن حوشنا واحد وساحتنا واحدة هل يكفي عنا أضحية واحدة لا كل بيت له حكم كتاب على النفقة ان كان نفقتكم واحدة تكفيكمها يا واحد أما إن كان كل واحد ينفق على بيته وكل واحد يشرع له أن يضحي عن أهل بيته نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أنا شاب يبدأ عملي بعد الفجر مباشرة واعود إلى المنزل بعد الظهر فأتغدى ثم أنام واحيانا أنام عن صلاة العصر وتفوتني صلاة الجماعة ولا أتعمد ذلك فهل أنا آثم بهذا الفعل؟ إذا كنت تعلم إنه, أنه سيأتي عليك العصر وأنت نايم وستمريت على هذا وصار عاده تأثم على هذا أما أن وقع بعض الأحيان أنت حريص على القيام للعصر ولكن بعض الأحيان يغلبك النوم فأنت معذور في هذا يعني ما هو بعادة ولا مستمر نعم فضيلة الشيخ وفتكم الله يقول ما حكم المسابقة في الأبحاث الكيميائية وهل المسابقة جائزة في القرآن فقط وليس في غيره؟ المسابقة الأصل الجائزة بما ورد به الحديث لا سابقة إلا في نصل أو خف أو حذر المسابقة على الخيل المسابقة على الأبل قصد الجهاد ما هو من قصد الدراهم والعبث لا قصد الجهاد تدرب على الجهاد عليها أو الرماية او نصل أو الرماية إذا كان قصد الجهاد في هذا والتدرب على الجهاد فتباح السبق ما أن يتخذ هذا كسب ولا يقصدون الجهاد وإنما يقصدون الجائزة فقط هذا لا يجوز يدخل في القمر وابن القيم رحمه الله الحق تعلم القرآن الجائزة على حفظ القرآن وتلاوته الحق هذه للجهاد في سبيل الله يجوز أخذ الجائزة على القرآن والمسابقة في القرآنية لأن هذا من الجهاد لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله يقول كذا الله أعلم نعم فضينة الشيخ فطركم الله يقول هل يجوز للمرأة أن تغير شعرها الأسود إلى ألوان أخرى لا الاسود لا يغير ما لا داعي لأنه لانه جميل لكن كان شعر لونه في عيب خلقي تغيره الى اللون المالوف تغيره من التشويه الى اللون المالوف نعم لكن بغير السواد تغيره تغير الشئ بغير السواد في الالوان غير السواد نعم فضيلة الشيخ قفتكم الله يقول ما حكم المرور بين يدي المسبوق هل هو منهي عنه أم إنه جائز كالمرور بين يدي المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه وهذا تابع للإمام لا يقول فضيلة الشيخ قفتكم الله يقول أعرف أشخاصا يذهبون لمكة أسبوعيا لأداء العمرة فهل فعلهم مشروع وما الضابط في المده بين العمره والعمره جزاهم الله كل اسبوع طيب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول حجدنا قبل سنوات مع حمله واستاجروا لنا سكنا بالعزيزيه ولم نبتوا يبون ارخص يبون الرخص لهم واوفر لهم ما. الحج صار تجاره الان وعباده الواجب على الحجاج انهم يشترطون عليهم يسكنونهم في منى ولو زادوا عليهم غيره يعني خجاج يريدون الحج والاجر لو زاد عليهم تحملون واللي ما يستطيع يتحمل لا يحج أو يترخص ياخذ حج الرخيص عشان انه فقير ولا لا اذا صار ما يستطيع اتمام الحج لا يحج اما اذا كان يستطيع فيصبر على الغلاء تقربا الى الله سبحانه وتعالى ولا يترخص يصير بالعزيزية ولا يصير أي جوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أوترت في أول الليل ثم أردت أن أقوم في آخره فماذا أصنع وهل أعيد الوتر لا الوتر اللي في أول الليل يفصل ما تيسر لك من آخر الليل الحمد لله الوتر ما يمنعك من الصلاة في آخر الليل صل ولكن تقتصر على الوتر الأول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طلبت من أحد الأشخاص أن يحول لي مبلغا إلى خارج المملكة واعطيه مكافأة على ذلك فهل في ذلك حرج إذا كان من مالك روح مالك أخذه وروحه مع عامله أو مع أحد أمانه معه يديها واخذ عليه أجر على الحمل أجر على الحمل أما انه يعطيك من ماله وياخذ عليك زيادة هذا لا هذا قرض قرض ربوي لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أذن عدد من المؤذنين في عده مساجد في وقت واحد فايهما أو فأيهم الذي يردد خلفه الذي الذي تسمعه سماعا واضحا الذي تسمعه قريبا من سماعا واضحا تتابعه نعم أنت. الله تعالى ألم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم